مركز البيان للانتاج والتوزيع الفني يقدم رائعه الشاعر بيرم التونسي والملحن رياض الصنباطي القلب يعشق التي تغنى بها في حب الله ورسوله بصوت المنشد ايمان درامي ايمان درامي ايمان درامي alwiasha kul ni جميل Ding! daliu kiji sira ya tukdali uitini عند mm الظهرا -hmm. وَنَلِّعَنَّ لِمْتَ مِنْذُ نِعْمَتِكَ عَلَيَّنَّ أَنَلِّ أَعْطَيْتَكَ مِنْذُ نِعْمَتِكَ عَلَيَّنَّ وَنَلِّعَنَّ لِمْتَ in Allah <imitation> yang the the all no. Wira mbighaf إِنَّ لَنَا رَوْضَةً هَلْ مِنَ الْجَنَّةِ فِيهَا الْأَحِبَّةُ نُ sunu kufi anur ala nuru kasmahammadidur welle shrib tahn ghina lanad hala minil how is uru u shanna wa malaikati rahman lana nudma bisafqi wal يا ربي وقبلنا يا ريت حبايبنا ينولوا ينولوا ما نلنا يا رب يا ربي واعدهم يا رب يا ربي وقبلنا دعاني لبيته لحد بتمام نرجو الله تعالى أن نكون قد وفقنا بايصال الرساله على اكمل وجه جميع الحقوق محفوظه في سوريا والعالم لمركز البيان للانتاج والتوزيع الفني دمشق هاتف 2217429 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته